الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأيضا قُلْ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي فَيَوْمَئِذًا لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارجعي الى ربك راضيه, راضية مرضيه فدخلي في عبادي وادخلي جنتي, جنتي الله, أكبر الله اكبر سمع الله لمن حمده Allah, Allah, Allah. <pro -1> Subhanallah Subhanallah Allahu Akbar Allahu Akbar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 ترجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى يصدر الناس أشتاة ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شر يره الله أكبر Allahul liman hamida Allahu akbar Allahu akbar الله, <تلا تصفيق> الله الله اكبر <صفيق> سمع الله لمن حمده الله الله <سؤال> الله الله اكبر, الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.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 تسوي والذي قدر في هذا الذي اخرج المرعى فجعل له مساءا احمر قدما من شاء بفضله واخرج من شاء بعدله واشهد الا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليك حب رسول الله وعلى اليك واصحابك الاطفال الطيبين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد مازلنا نتحدث عن هذا عن هذه السلسله الطيبه المباركه من اخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم تحدثنا في الدرس <تحدثنا> الذي <تحدث> مضى عن الخلق التاسع <تصح> من اخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم ألا وهو خلق قيام, <قيام الليل قيام <الليل> <أليم> اليوم <أليم> <أليم> نتحدث عن الخلق العاشر من اخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم ألا هو الخوف من عذاب النار اللهم نجنا من النار يا رب وأدخلنا الجنة مع الأبرار اللهم آمين الخوف من النار صفة من صفات عباد الرحمن صفة من صفات عباد الرحمن ولذلك قال الحسن البصري رحمه الله كان عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يقول أكسروا ذكر أكسر النار أكسروا ذكر النار فإن حرها شديد وإن كعرها بعيد فإن حرها شديد وإن كعرها, شديد وإن كعرها إيه الكعر بتحيش بعيد وعن الضحاك رحمه الله قال ان لجهنم زفرة يعني لها صوت والعياذ بالله إن لجهنم زفرة يوم القيامة لا يبقى ملك مكرر ولا نبي إلا خرس جدا لله عز وجل خوفا من عذاب النار ويقول نفسي نفسي آه ولذلك آه يقول الله عز وجل في القرآن الكريم والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غرامة ويقول الله سبحانه وتعالى هذان خصبان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم سياب من نار والعياذ بالله يقول تعالى فليس له اليوم هنا حميم ولا طعام إلا, إيه إلا من غسلين وقال ابن عباس رضي الله عنه بأن الغسلين هو صديد أهل النار صديد أهل النار, النار العياذ بالله إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلدا غيرها ليذوقوا العذاب العياذ بالله والنبي الله عليه وسلم الله عليه وسلم يقول لا يلجوا النار رجل بكى من خشية الله مش النار رجل بكى من خشية الله سبحانه وتعال. وقال صلى الله عليه وسلم اجعلوا بينكم وبين النار حجابا اي سطرا اجعلوا, اجعلوا بينكم وبين النار حجابا ولو بشق طمرة ولو بشق طمرة قال صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمر يعني الواحد لو جسم التمر كده نصين وعطار واحد مسكين, مسكين ان شاء الله ربنا ينجي من عذاب النار بس بيخلاص. بيخلاص. بإيه بإخلاص بإخلاص لله عز وجل, عز وجل. وكان, وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكسر من هذا الدعاء, من الدعاء ويقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار علينا أن نكسر من هذا الدعاء حتى ينجينا الله عز وجل من عز وجل عذاب النار يوم القيامه نحن لا يستطيع, يستطيع يعني لا نتحمل حر الايه الحر بتاع الشمس الحر بتاع, بتاع الدنيوي فكيف بنار جهنم والعياذ بالله, بالله فنكثر من هذا التعاء حتى ينجينا الله عز وجل من من نار جهنم نقول ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب الايه وقنا عذاب النار النبي صلى الله عليه وسلم ذكر اصنافا هتخش النار إذا ماتوا على, إيه؟ على هذا العمل وعلى هذه المعاصي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أصنافا من أهل النار أول صنف النساء الكاسيات العاريات وإحنا عارفين من النساء اللي بيمشوا الشوارع متبرجات ولنفس لك لبس ضيق ويقول لك الشريعة هتحكمنا بالإيه مش هتخليها للبس حجاب ومش هتخليها, هتخليها للبس نقاب والشريعة ده أصلا يعني شرع ان سبحانه وتعالى لا يستطيع أحد ان هو يلغي نص قراني او يلغي سنه من حديث من احاديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم لان دي شريعة من الذي وضعها الله سبحانه وتعالى النساء الكاسيات العاريات المائلات رؤوسهن كاسيمه البخت المائله لا يدخلن الجنه ولا يجدن ريحها يبقى انا عندي بنت لازم ان انا اعلمها لبس الحجاب او وانا لبسها لبس محترم عشان ربنا يسألني يوم القيامة وربما تكون هذه البنت سبباً في دخولك النار والعياذ بالله وتأتي هذه البنت يوم القيامة اللي كانت متبرجة في الدنيا وتقول يا رب هذا ابي لم يعلمه ولم ينصحه وما لبسنش الحجاب ولا النقاب يا رب خذ حقي منه فيقول الله عز وجل خذي بيد أبيك أباتي, أباتي وادخل النار, النار. يبقى قد يكون الولا سببًا والبنت سبب في تحطيم الاب في الدنيا وفي الاخره يبقى اول صنف من الاصناف التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم من أهل النار النساء الكاسيات العاريات الصنف الثاني المخادع الذي يخدع الناس والنبي محمد صلى الله عليه وسلم قال المكر والخداع في الايه في النار والعياذ بالله الصنف الثالث الخائن اللي بيخون الناس وبي يخون زوجته وبيخون الشعب وبيخون وطنه وبيخون البلد, البلد. الـ الـ الخائن والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا السلام. من هذا الايه من هذا الخائن الكبر والبخل الانسان المتكبر والبخيل في النار ان مات على هذا والعيا بالله الشنظير الشنظله هو الرجل السيء اللي تلاقي دائما لسانه طويل اسيب ويلعن ويقعد مع على المقاهي وعلى قارعة الطريق ويتكلم في أعراض الناس لسانه طول جدك ده عاوز قطع هذا بإسمه الشنزير الفاحش المتفحش السيء الخلق اللي تلاقي دائما لسانه بينقص معاس وذنوب وألفاظ دنيئة يبغضها الله ويبغضها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الصنف الذي يتكلم بهذه الألفاظ الدنيئة يا إما ما بيصليش ولا بيذكر ربنا على عز وجل ولا بيصلى على رسول الله لأنه عنده ظرّد خوف في قلبه من الله عز وجل ما تكلم بلفظ يغضب الله وإحنا عندنا آية في القرآن الكريم لو عقلها كل انسان ما تلفظ بلفظ يغضب الله ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عاتب هذه هي الأصناف التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أنها من أهل الإيه؟ من أهل النار أهل النار والعياذ بالله فراشهم من إنسان يخش النار رب رب رب الله. اللهم يكرمنا الجنة رب وارزقنا الجنة فراش أهل النار من نار من تحتهم نار ومن فوقهم نار طعامهم نار شرابهم نار, شرابهم نار. لباسهم نار يتمنون الموت في, في النار يتمنون الموت ولكن لا يموتون عمية الأبصار عظمهم كالصرب مزقة الجلود غلة الأيدي على إلى الأعناق يتفجر الصديد من أفواههم والعياذ بالله يتفجر الصديد من أفواههم ويقولون بأن جسد الكافر في نار جهنم ضهر ضغط <دخل> كبير, كبير. ما سبب في ذلك حتى, حتى يتناسب مع حجم, حجم الايه مع, مع حجم النار, النار. وكما, وكما قال, قال, قال, قال قالوا بان, بأن النار نار الاخره هي يعني أشد من نار الدنيا بسبعين مرة أشد من نار الدنيا بسبعين مرة فلزبا يكون الجسم يتناسب جسم الكافر يتناسب مع النار والعياذ بالله كلما أكلتهم النار عادوا مرة ثانية ها؟ كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلدا غيرها لهم الكفرة بدلناهم جلدا غيرها ليزوكوا العذاب ولذلك قال الحسن تأكلهم النار كل يوم سبعين ألف مرة والعياذ بالله تأكلهم النار كل يوم سبعين ألف مرة علشان كنت لدي جسم الكافر في نار جهنم ضخ وجلوسه كما قال في جهنم لما يجي يقعد في النار كنا الكافر جلوسه كما بين مكة والمدينة شوف من مكة والمدينة كم كيلو جلوسه بين في النار كما بين مكة والمدينة وقيل بأن الدرس الدرس بتاع الكافر في جهنم يعني مثل جبل أحد الدرس بس شوف الدرس بتاع وبالي هو الجسم بتعمل دي وهذا يعني والعياذ بالله يا ربنا يفين نور جهنم يا رب يا, يا, يا إخواني إذا أردنا أن ينجينا الله عز وجل من نار جهنم يوم القيامة علينا بالكلمة الطيبة أي نحافظ على الصلاة النصوم وسيقبل علينا شهر شعبان وكان أكثر صيام النبي صلى الله عليه وسلم في شعبان وسؤل في ذلك فقال ذاك شهر يعني ترفع فيه الأعمال إلى الله وأنا أحب أن يرفع عملي وأنا صائم اكثروا من الصيام حافظوا على الصلاة عليكم بالكلمة الطيبة اتقوا النار ولو بشرك طمرة صدقات احسن إلى جارك احسن إلى زوجتك احسن إلى أولادك عليك بزيارة المرضى لهذه الأشياء تلجيك من عذاب النار والعذاب و... و... و... يوم القيامه ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ان اهل النار لا يبكون لا إه النار بيبكوا ان اهل النار لا حتى لو اجرت السفن في دموعهم لجرت حتى لو اجرت السفن في دموعهم لجرت وانهم لا الدم مكان دموعه والعياذ بالله قيل بأن كبريت الكبريت قيل بأن كبريت النار أي حطب النار الناس والحجارة الناس والحجارة وكأن من يدخل النار يصير عودا من أعواد الكبريت وقيل بأن ماء النار أسويت ماء النار أسويت وشجر, وشجر النار, النار اسود واهلها سود, سود. نحن نقول الكلام يا أخواننا يعني نريد يعني أن يذكر الله الخوف ان تكون قلوبنا خائفة من الله عز وجل لا. لا نقول هذا الكلام عشان أخوفكم من النار لا نحن جميعا الحمد لله أهل خير وأهل بركة ونسأل الله أن يجعلنا جميعا من أهل الجنة الله لكن أقول هذا الكلام عشان تخلي في جلبك خوف من هذا العذاب يوم يوم القيامة قيل بأن ماء النار أسوي وأن شجر أرندار أسود وأهل أهلها سود والعياذ بالله وان يستغيث يغاس بماء كالمهلي يشوي, يشوي الوجود بئس الشراب, الشراب وساءت مرتفقة, مرتفقة. السلف الصالح, الصالح كانوا يخافون, يخافون من, النار. من النار وكانوا, وكانوا يعني يذكرون يعني الله ليل نهار وكانوا, وكانوا يتضرعون نهار. إلى الله ويدعون نهار. الله أن ينجيهم من عذاب النار. النار فهذا أبو نوحي الأنصاري يقول وقع, وقع حريق, حريق في, بيتي في بيتي علي ابن, ابن الحسين والناس بالطف في الحريق وهو وقع بيصلي فلما النس خلصت النار وطفوها فقالوا له ان كان في بيتك حريق الم تنتبه قال ان صدني نار الاخره ان نار الاخره او انساني الموقف ونار الايه لأنه كان مع الله سبحانه سبحانه وتعالى يا من تتبعون الشيطان الا تخافون من عذاب النار يا من تظلمون الناس الا تخافون من عذاب النار يا من تشهدون زورا ألا تخافون من عذاب النار يا من تأكلون أموال اليتامة ظلما أما تخافون من عذاب النار يا من تتعاملون مع البنوك الربوية ألا تخافون من عذاب النار يا من لا تؤدي زكاة مالي ألا تخافوا من عذاب النار وقالوا بأن إبليس في النار في النار عبد الله ابن ابييب رسلول في النار قارون في النار ابي بن خلف في النار فرعون اللي تجبر وتكبر في النار النمرود ابن كنعان في النار الوليد ابن المغيرة في النار ابو لهب اللعين في النار قابيل في النار. في النار أبو طالب, طالب في, النار. في النار دم أصناف الناس, الناس اللي, اللي, اللي ذكره من النبي محمد, محمد صلى الله عليه الله وسلم اللهم من الله أهل النار والعياذ بالله علينا أن ننجي أنفسنا من النار لأن العمر الأيام دول والدنيا تنتقل من غيرنا إلى غيرنا وتلك الأيام نداولها بين الناس علينا أن نتضرع إلى الله عز وجل ونحن في أيام مباشرة باركات ونحن مقبلون على شهر شعبان نكسر من الصيام علينا أن نحسن إلى الجار إن كنتم في تخاصم بينك ومن جارك أو بين أخوك سارع سارع, سارع. إنك أن تنتهي من هذا التخاصم وعليك ان تتسارع إلى التصالح وإلى الكلمة الطيبة حتى ينجيك الله عز وجل من عذاب الله يوم القيامة إن شاء الله في الدرس القادمة نتحدث عن الخلق الحادي عشر من هذه السلسلة الطيبه المباركه الا وهو خلق التوسط في الإنفاق التوسط, التوسط في الإنفاق اللهم ارزقنا الجنه اللهم ارزقنا الجنه اللهم ارزقنا الجنه اللهم الل نجنا من النار ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم اغفر ذنوبنا اشرح صدورنا يسر امورنا اللهم اكرمنا ولا تهنا اللهم عافنا واعف عنا اللهم عافنا واعف عنا اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم بارك لنا في صحاتنا وبارك لنا في أولادنا اللهم بارك لنا في أولادنا اللهم اشف أمراضنا وأمراض المسلمين اللهم اشف أمراضنا وأمراض المسلمين اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين اجعل جمعنا هذا جمعا مرحومة وتفرقنا من بعده تفروقا معصومة ولا تجعل فينا ولا لا ولا حولنا شقيا ولا محروم اللهم امين جزاكم الله كل خير والسلام عليكم ورحمه الله